فالعنت أستان يقول بأن له جار لا يصلي فكيف الطريق إلى دعوته الله هل تكون بدعوته للصلاة فقط أم بالدعوة الله عامه فزور عنك بعض أخوانك زين الله تنصحونه ل... لا لا لأنه إذا كنت واحد قد لا يستجيب لك لكن تذهب إذا أنتوا انت بعض أخوانك تنصحونه لعله يهتدي ويصلي في الجماعة في إلا من يرفع الأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو الإمارة إلى جهة لا تلزم بالحق ولا تترفون يرجع صلته بل أنصحوه ووجهه فإن نفع الله نفعه الله بذلك نفع إلى الجهة ولا أضره إلى جهة المختص ولا يترش.